مناجات أبي السود عليه رحمة الملك المعبود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي مسلوعه فوق الملا القاهر الفرد الذي مخلوقه تحت الثرى صلوا على بدر الدجا صلوا على نور الهدا. صلوا على خير الوراء عن النبي المصطفى صلوا على أتباعه صلوا على أزواجه أم المهديين به أهل الحضور والصفى أفنيت عمري في الهوى وهسرة وهسرة ضيعت عنها قوتي وفرقة وفرقة عيني عمى من غمرتي قلبي قصا من شهوتي عمري فنا من غفلتي يا ربنا يا ربنا قد غرني طول الأمل قد فاتني حسن العمل قد جاني وقت الأجن ya Rabbana, Ya Rabbana, tebbit lana qdamana, teqqillena mizanena, faghfir lana Ya Rabbana, Ya Rabbana.